وصية لأزواجه متاع إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كَذَلِكَ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون 110-ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف, حذر الموت وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن النَّاسِ الناس لا فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون